قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمة امري قراني طوق نجاتي قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمة امري قراني طوق نجاتي آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي قراني نبض حياتي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 قراني طهر ذاتي قراني اسمه امر قراني طوق نجاتي معجزة خالدة ما اعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من الرحمات معجزه خالدت من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من حياتي قراني طهر ذاتي قراني اسمة امري قراني طوق نجاتي قراني نبض نبض حياتي قراني طهر ذاتي قرآن قراني